وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُتِنَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لقضي بينهم وَإِنَّ جُمْلَةً فِي شَكٍّ مِّنْهُمْ مُرِيبٌ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ سَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي آمين ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مذية من وَجَعَلْنَا هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ فَلَا يَسْمَعُونَ